وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره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 إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإلا تنتهوا لنرجمنكم لا نرجُمَنَكُمْ وَلَا يَمَسَّنَكُمْ مِنَ عذابٍ أليمٍ قَالُوا طائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِذْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَأَتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ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 اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما وفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين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 التي كنتم تعذون إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون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 وما علمناه الشعر وما ينفغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين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 لا يستطيعون نصرهم وهم له جود محضرون فلا يحزو كقولهم إننا نعلم ما يسرعون وما يعلنون أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَاهُ وَخَصِيمُهُ بِهِ